وهذا يحصل الآن كثير من الناس كل يوم فهو يطوف هنا وهناك فإذا مرت بها الآيات أعرض عنها ودفع سمعه عنها فليحذر الناس أن يصدوا عن آيات الله تعالى وليحذروا عن الاستماع استماعا قبول فعلي الإنسان أن يستمع وأن يتعلم وأن يتبصر الحق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 فإن الله قد منع عليه دخول الجنة ابدا ومستقره نار جهنم وما له من ناصر عند الله ولا معين ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من العذاب لقد اجفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِمٌ لَقَدْ كَفَرَ النصارى الْقَائِلُونَ إِنَّ اللَّهَ مُؤَلَّفٌ مِنْ ثَلَاثَةً هم الأب والابن وروح القدس تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً فليس الله بمتعدد إنما هو إله واحد لا شريك له وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم افلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها ويطلبون منه المغفر على ما ارتكبوه من الشرك والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان ولو كان الذنب الكفر به رحيم بالمؤمنين وفي هذه الآية حث على كل من تلبس بمعصية أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام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 الطعام الشراب حاجة نقصا وربنا جل جلاله منزه عن النقص، فكيف يكونان إلى هين مع حاجتهم للطعام آل فانظر أيها الرسول، انظر تأمل كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالات في نسبة الالوهيه لغيره. سبحانه وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات ثم انظر نظر كيف يصرفون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله قل وهذا تلقين للعقيدة كما سبق تقرير للعقيدة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 قل أيها الرسول للنصارى لا تتجاوز الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق ولا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء فتعتقدوا فيهم الإلهية كما فعلتم بعيسى بن مريم بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن طريق الحق من فوائد الآيات الكريمات بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية المسيح عليه السلام وبيان بطلانها والدعوة للتوبة منها ولما جاء في القرآن الدعوة للتوبة منها فعلينا ان نقوم بهذا بدعوتهم إلى التوبة من أدلة بشرية المسيح وأمه أكلهم الطعام وفعل ما يترتب عليه عدم القدره على كشف الضر وايصال النفع من الادله الظاهره على عدم استحقاق بعض المعبودين الالهيه لكونهم عاجزين النهي عن الغلو تجاوز الحد في معامله الصالحين من خلق الله وكما قال المعلم اليماني علينا وعليه رحمه الله إن من اوسع اورديه الباطل الغلو في الأفاضل نسال الله تعالى ان يعلمنا القرآن وأن يرزقنا العمل به وأن يعلم أمة الإسلام أجمعين اسعوا يا عباد الله أن تكونوا سببا لتعليم أمة الإسلام هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته